إن الحمد لله نحمده ونستعيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ينده الله فلا مضل لك ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق حقا فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 لا تساوي عند الله شيئاً ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما ولهذا فقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا بأوصاف كثيرة تبين حقارتها وهوانها عند الله فتارةً يصفها بالنهل واللعب وتارةً يصفها بأنها متاع الغروب وتارةً يصفها بأنها زهرة سرعان ما تزول وتيبس فلما كانت هذه الحياة الدنيا قريبةً من اليوم الآخر أمدها قصير وصفها الله عز وجل بأنها يومًا واليوم الآخر وصفه بأنه غدر قال القتالة رحمه الله تعالى ما زال ربكم عز وجل يقرئ لكم اليوم الآخر حتى سماه غدا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني ولتنظر نفس ما قدمت لليوم الآخرة إن هذه الدنيا سميت كذلك لشيئين اثنين لدنوبها وقربها من اليوم الآخرة كما قال سبحانه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وسميت الدنيا كذلك لذناءتها وحقارتها وهوائها عند الله سبحانه وتعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه في السوق مروا على السوق فوجدوا جديا أسك ميكا الجدي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 والله إذا الدنيا عند الله عز وجل أهول وأحقر من هذا الجديد الذي فيه عيب عليكم فالضرح أقول الله كيف هي قيمة الدنيا هذه الدنيا التي نسعى ونجري خلفها هذه الدنيا التي نعادي من أجرها هذه الدنيا والله ليست حياة حقيقية وإنما هي سراب لضيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً قال سبحانه وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الحياة الحقيقية هي الحياة الدائمة الصرمدية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون من أجل هذا فإن الكافر يوم القيامة إذا رأى النار تلقاء وجهه يندم ويتحسر أنه لم يقدم للحياة الحقيقية التي هي الدار الآفرة قال سبحانه كلا إلى ذكة الأرض ذكاً ذكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وان له الذكرى ان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي يعني للحياه الدائمه السرمديه ان من الاهميه بمكان ان يعرف الإنسان مصيره بعد الموت حتى يستعد ويستجيب لله سبحانه من قبل أن يأتي يوم لا مردنه من الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل أن يأتي يوم يشيب فيه الولدان تبتلئ نهاية الحياة الدنيا قبيل قبض الروح حين يأتي ملك الموت مع الملائكة فيقفون عند رأس بيت فيراهم الميت رأي العين ولا يراهم أحد غير قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون يعني تنظرون إلى الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا الملائكة حول الميت ولكن الحاضرون لا يرون ذلك فلولا إن كنتم غير مدينين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 ومن ورائه البرزه الى يوم يبعثون حياه في القدر الى يوم يبعثون اخبرت الصديقه عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها ما كان يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت اخرج البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة بناء صغير من جلد يشرب فيه ماء فكان صلى الله عليه وسلم يدخل الماء يدخل يديه في ذلك الماء ويمسح بذلك الماء وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات لا اله الا الله ان للموت لسكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبل صلى الله عليه وسلم ومالت يده إنها لحظات حري بكل مؤمن أن لا تفارق ذهنه وفكره لحظات يتمنى الكافر والفاجر عندها أن يعطى كرصة حتى يؤمن ويعمل صالحا وليس الأمر هيرا كما يسعود بل إنه لشدة الهول يتظاهر الكافر بالإيمان خوفاً من العذاب وليس خوفاً من الله سبحانه علي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أغرق الله عز وجد فرعون قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بل إسرائيل وأنا من المسلمين قال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا أأخذ من حال البحر حال البحر يعني الطين الأسود لو رأيتني وأنا أأخذ من حال البحر فآدسه في في يعني في فمت العر ما خافت أن تدركه الرحمة وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في سورة يونس فقال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في الأعو Calvin وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغاق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بل إسرائيل وأنا من المسلمين لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله وإنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه, فيه بل إسرائيل وأنا من المسلمين فرد الله عز وجل عليك آه الآن وقد عصيت قبل آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك عبرة لتكون لمن خلفك موعرة وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون فلم يقبل الله سبحانه وتعالى توبة فرعون ذلك أن روح فرعون قد بلغت الحكوم وبلغت التراقي فلعنة الله على فرعون وجنوده وعلى أتباعه إلى يوم الدين ثم بعد ذلك تخرج روح المؤمن بكل سهولة كما تخرج القطرة من فسقا من فن القربة تخرج روحه بسهولة وهو يهبد الله سبحانه على ما يراه من ملائكة الرحمة وريعه كأطي بريح وجد على وجه الأرض أخرج الإمام أحمد من حديث لعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تخرط من جميه وهو يحمد الله عز وجل وأما العبد الكافر فإن نفسه تخرج بصعوبة وشدة تخرج من شبقين من جالب ثمه كما يخرج نفس الحمار كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قبل روح المؤمن إذا قبل روح المؤمن تبعه البصر وكذلك الإنسان الكاثر إذا قبل روحه تبعه بصر ولهذا يستحق لمن كان حاضراً أن يغضب عينيه وأن يدعو له بالمغفرة والرحمة دليل هذا حديث أمي سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة زوتها ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء غدير <تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فإذا مات الميت غسل وكفن في ثلاثة أثواب الدل بعدها ينقل إلى المقبرة محمولاً على الأكتاف فإن كانت هذه النفس صالحة صاحت بأعلى صوت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 فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بعد غَدٍ مَحْمُولُ فَإِذَا وصل الْمَيِّتُ إِلَى القبر أُدْخِلَهُ من خَلْفِهِ يعني من خلف القبر من مؤخرة القبر ووضع فيه على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة حينئذ يضم القبر الميت ضمة لا ينزو منها أي إنسان روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دُفِن سعد بن معاذٍ رضي الله عنه ووضع في قبره تغيّر وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد ضمه القبر ضمةً لو نجى بها أحدٌ لنجى سعد بن معاذٍ رضي الله عنه وشتانا بين ضمة المؤمن والكافر فأما الكافر الفاجر فيضمه القبر ضمةً شديدةً حتى تختلف أضلاعه فيضمه القبر ضمة شديدة حتى تختلف أضلاعه وأما المؤمن فيضمه القبر ضمة مثل ضمة, مثل ضمة الأم لولدها الغائب عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الموتى في قبولهم ترد عليه عقولهم حتى يسألوا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 ثبته الله بالقول الثابت وإن كان كافراً فاجرا أضله الله عن الإجابة فذلك قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآفرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعد ذلك يرى الإنسان مقعده بعد ذلك يرى الإنسان مقعده إما من الجلة وإما من النار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغدات والعشين صباحا ومساء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعده حتى يبعث الله عز وجل إليه وحتى يبعثه يوم القيامة قال سبحانه وتعالى مبينا للعذاب الشديد الذي ينال الكفار في قبورهم النار يعرضون عليها ظهرا وعشيا ويوم تقوم الساعه القوا الاله في العون اشد العذاب فيبتدئ النعيم للمتقين والعذاب للكافرين حتى ابن اصواتهم اذا عذبوا في يسمعها كل شيء الا الثقلين الا الجن والانس اخرج الضباره لي علي مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الموتى يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لا تسمع اصواتهم حتى ان البهائم لا تسمع اصواتهم وذلك أن القبر اول منازل الاخره فمن نجا فيه فما بعده أيسر منه وأسهل ومن لم ينج فيه فما بعده أشد منه وأحصر صح ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلو سمع الناس من عذاب القبر ما استطاعوا أن يتدافنوا عن أنس بن بارك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوكم الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه فيبتئ القبر ظلمة على أهل المعاصي والفجور والإبحاد إلا أن يشاء الله سبحانه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الكبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله سبحانه وتعالى ينوررها لهم بصلاة عليهم يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم ثم إن الميت إذا أنفر قبره إذا سأله الملكان يسأل هو بعد ذلك أن يدعوه يصلي انتركون يصلي ولكن أيها تهيها دليل هذا ما أقرده ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت قبره مثله الشمس عند غروبها يرى الميت وكأن الشمس تضيفت في الغروب فيجلس يمسح عليه ويقول دعوني اصلي دعوني اصلي ولكن هي هاتك هي فات فبادر ايها المسلم في قامه الصلاه من قبل اي حال بينك وبينها من قبل اي حال بينك وبينها وتجري هذه الأمور كلها والموتى غاكلون عما يجري في هذه الحياة الدنيا فلا يسمعون ولا يدرون ما يحدث بين الأحياء على هذه الأرض قال سبحانه فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا متذي وقال سبحانه وما يستمي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع أصوات الأحياء ولا صلاتهم عليه حتى تبلغه الملائكه ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن امه السلام يبلغوني عن امه السلام واما ارواح الشهداء فلي هي منعمه الى يوم القيامه فهم أحياء غير أموات قال سبحانه ولا تحزبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يمزقون فلحين بما آتاه الله من فضل ويستمشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يهزنون علي بن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إخوانكم بعهد لما أصيبوا وقتلوا في سبيل الله جعل الله سبحانه وتعالى أرواحهم في جوف طير خضر في جوف قيور خضاء تصرح في الجنة تري أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجد الشهداء طيب مأكلهم ومشربهم ومقيمهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياهم في الجنة مرزق لأن لا يزهدوا في الجهاد ولا يأكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغكم عنكم ويلحب على رأس الشهداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم أحياهم في قبولهم لا تأكل الأرض أجسادهم ولا أجسامهم أخرج البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصدون وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي ليلة الإسراء مررت ليلة أسري بي على موسى